Sáfere Sáfere Sáfere Sáfere Fátima كل قلب بالدنيا ناداه ناداه يا زهرات سافرت مثل الحلم والباق ذكرى من يروح الورد ومن يروح الورد بس اللي يبقى عطره سافرت محزون يجار دمعه وبين باب الدار وبين باب الدار متكسر ظلعها طلعت من الدنيا مجروحة وكئيبة طلعت من الدنيا مجروحة وكئيبة انهضم حقها ولا واحد أول واحد سمعها على حزنها تشك إلى أبوها ما ظنت الأعادي يوالي يضربوها هذه هذه ابنار الحقين. نار الحقد إجوها بعد النبي تجرى يا دنيا وعصرها بعد النبي تجرى يا دنيا وعصرها صلوا على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات